إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شغور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الجمع الكريم هذا هو لقاؤنا الرابع في الحديث عن آثار الذنوب والمعاصي وقد سبق لنا الحديث عن آثار الذنوب والمعاصي على العبد في دنياه وفي دينه وعلى الأمم والمجتمعات كلها واليوم حديثنا عن آثار الذنوب والمعاصي على قلب العبد وهو المدار في أمر الإنسان إذا أثرت هذه الذنوب والمعاصي على قلبه فأمرضت قلبه أو أضعفت سيره إلى الله أو أفسدته بالكلية وإذا مات القلب مات كل شيء فيصبح الإنسان جسماً بلا روح بدناً بلا قلب ريشةً في مهب الريح ليس له فائدة ولا لحياته قيمة بل ربما كان هلاكه ورحيله عن الدنيا خيراً للأرض وللناس من حياته لأنه صاحب قلب ميت أعاذنا الله وإياكم من موت القلب والقلب هو تلك القطعة الصغيرة جدا التي تحرك حياة الإنسان كلها ما هو إلا مضغة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مضغة قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب مضغة وعلى هذه المضغة مدار حياة الإنسان كلها فإذا استقام هذه استقامت هذه المضغة استقام البدن كله القلب ملك البدن إذا استقام القلب استقامت الجوارح وإذا عوج القلب وانحرف وزاغ وأعرض انحرفت الجوارح وزاغت وأعرضت عن ذكر الله عز وجل فلا تعجب حين ترى إنسانا أذنه تشمئز من سماع ذكر الله ولا تعجب حين ترى إنسانا يجد مجالس الذكر والطاعة والخير فيعرض عنها وينصرف عنها لأنه قد أعرض قلبه فأعرضت جوارحه وشمأز قلبه فشمأزت جوارحه والقلوب تتقلب ولا تدوم على حال ولا يثبت على الحق إلا من ثبته ذو الجلال الكبير المتعال تبارك وتعالى ولذا كان من هذا النبي صلى الله عليه وسلم بل منه جيراه من دابه الذي يكرره ويردده كثيرا عليه الصلاة والسلام أن يدعو ربه ويقول يا مق ان يدعو ربه ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك وحين يسأل عليه الصلاة والسلام في هذا يقول إن قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الله عز وجل إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه وما سمي الإنسان إلا لنسيه وما القلب إلا أنه يتقلب والقلوب ثلاثة أقسام فقلب سليم وقلب مريض وقلب ميت والعياذ بالله فالقلب السليم هو الذي سلم من كل شبهة تعارض خبر ربه تبارك وتعالى ومن كل شهوة تعارض أمر الله عز وجل سلم هذا القلب من كل شيء يصرفه أو يقطعه عن السير إلى الله فسلم في خوفه ورجائه وإنابته وتوكله سلم في كل ذلك وسلم لله تبارك وتعالى فهو قلب مسلم مسلم سليم من كل ما يعارض أمر رب العالمين تبارك وتعالى لا تشوبه شائبة من حسد أو غل أو رياء أو وجود شيء في قلبه في هذا القلب تعدل محبة الله عز وجل أو تساويها فمحبة الله تبارك وتعالى في هذا القلب فوق كل محبة والعمل لرضاه تبارك وتعالى لا يعدله شيء والإخلاص له عز وجل هو ملاك هذا القلب ذاك هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى به ولذا أثنى الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام فقال إذ جاء ربه بقلب سليم وقال على لسان إبراهيم عليه السلام يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم والقسم الثاني من القلوب ذلك القلب المريض قلب فيه مادة تمده بالحياة ولكن فيه مادة أخرى إذا استشرت سببت له الهلاك والقلب يا إخواني يمرض كما يمرض البدن. القلب يمرض كما يمرض البدن. وعلى قدر ما يصاب البدن من أمراض منها ما هو هين سريع الزوال ومنها ما هو خطير قد يسبب الهلاك للبدن عافانا الله وإياكم. فكذلك القلب إذا مرض هذا القلب. ولم يعجل الإنسان بمداواته فسرعان ما يموت هذا القلب والعياذ بالله تعالى فيه مادة تمده بالحياة من ذكر لله عز وجل أو طاعة لله أو محبة لله تبارك وتعالى ولكن فيه أمراض تسبب العطب لهذا القلب وقد تسبب الموت هذه الأمراض إما أن تكون حسدا أو كبرا أو عجبا أو رياء أو حبا للسمعة والشهرة والمقام عند الناس إلى غير ذلك من الأمراض الخطيرة وتصور هذه الأمراض حين تجتمع على قلب صغير ضعيف ماذا تصنع فيه وكيف تؤثر هذه الأمراض في هذا القلب والمعصوم من عصمه الله عز وجل وأنا أسوق الكلام شديد الاختصار حتى آتي على آثار الذنوب والأوزار على هذا القلب وأما القسم الثالث فهو القلب الميت ميت لا تؤثر فيه موعظة ولا يسجره عن معصية الله زاجر ولا يرده عن مخالفة أمر الله راد لأن المعصية قد تمكنت من قلبه حتى أماتت قلبه والعياذ بالله دخل الشيطان إلى هذا القلب بعدما كان في حصن حصين كان في حصن حصين من ذكر الله عز وجل وطاعته والأنس به وحلاوة الإقبال عليه ونعيم قربه تبارك وتعالى كان هذا القلب مستقرا على عرشه آمنا مطمئنا إلا أن الشيطان لم يتركه كيف وقد أقسم ليخوين البشر أجمعين إلا عباد الله المخلصين يحاول هذا الشيطان بجيوشه وجنوده وللشيطان جيوش جرارة يحاول أن يدخل إلى هذا القلب فيجده محصنا بحصن حصين فيبحث عن مدخل آخر يستطيع الدخول منه وإلى وعن ثغرة أخرى يستطيع من خلالها الولوج إلى هذا الحصن فيقول لجنوده وسراياه عليكم بالنفس إذا استطعتم أن تغلبوا عليها وأن تتمكنوا منها فسرعان ما تتمكنون من هذا القلب ادخلوا إلى هذه النفس بالأماني المغريات وبالمخوفات المرهبات ادخلوا إليها من طريق حب الشهوات بدلا من أن تكون نفسا مطمئنة بالذكر والطاعات اجعلوها نفسا أمارة بالسوء والضلالات فيدخلوا جنود إبليس إلى نفس هذا العبد فيصورون لها الأمانية الجميلة ويخرونها بالفتن ويعرضون عليها صور الملهيات والمغريات والمخوفات ترغيب وترهيب ترهيب من السير في الطريق إلى الله وترغيب إلى السير في طريق إبليس لعنه الله حتى إذا لم تستطع هذه النفس أن تحدث أثرا فعالا في هذا القلب قال الشيطان عليكم أيها الجنود بهذه الثغور المفتوحة لاستقبال كل شيء وابدأوا بالعين هذه العين عليكم بها إياكم أن ينظر هذا العبد نظرة فيها عبرة ولكن اجعلوا نظره كله إلى الشهوات اجعلوا نظره كله إلى المحرمات إياكم أن ينظر هذا العبد نظرة يستفيد بها لآخرته أو ينتفع بها في أمر دينه وجهوا نظره إلى وجوه الفاتنات الجميلات أو إلى وجوه المردان والعياذ بالله إذا شذ هذا الإنسان وانتكست فطرته حتى لا تنظر هذه العين إلى شيء يرضي الله عز وجل أبدا فتبدأ العين تنظر وترى فتوجه إليها سهام النظرات مسمومة مسمومة تلج من لتلج من العين إلى القلب تلج هذه النظرات من العين إلى القلب فيتحول القلب من قلب هانئ هادئ آمن مطمئن بطاعة ربه إلى قلب مفتون ربما فتنه عشق امرأة فأعماه وأصمه وحبك الشيء يعمي ويصم والعياذ بالله والعشق أكبر مما بالمجانين العشق لا يستفيق الدهر صاحبه العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يسرع المجنون في الحين يفتن هذا القلب بنظرة عين، بنظرة عين، ولذا حذر الله عز وجل وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من إطلاق البصر لأن له مدخلا إلى القلب خطيرا جدا. ثم يقول القلب، ثم يقول الشيطان عليكم بأذن هذا العبد، هذا العبد. الذي قد تحصن قلبه ضد الشيطان نحن نستطيع الدخول إليه ولنا بدلاً من الحيلة ألف حيلة هكذا يقول الشيطان ادخلوا عليه من هذه الأذن فإياكم أن تتركوها تسمع شيئاً من ذكر الله أو تسمع شيئاً من كتاب الله أو تسمع شيئا يقربها إلى الله عز وجل ولكن أسمعوه كل محرم وكل باطل أسمعوه الغناء واجعلوه يتلذذ بأصوات المغنيات والقيان أسمعوه الموسيقى المحرمة واجعلوه يتلذذ بسماعها حتى يعتقد في قلبه أنها حلال ويدافع عن حلها مع. علمه بحرمتها أسمعوه الغيبة والنميمة في حق العلماء والدعاء وأهل الفضل وأهل الخير وأهل الطاعة أسمعوه كل ما يشغله عن القرآن فترى الإنسان يتلذذ تلذذا عجيبا وربما بكاء ودمعت عينه إذا سمع أغنية من الأغاني القديمة أو الأغاني المؤثرة ولا يتأثر بسماع آية من القرآن يقف في الصلاة ويسمع الزواجر من الآيات التي لو نزلت على جبل لتصدع ولو نزلت على حديد لتقطع ولكنه ولكنها نزلت على قلب قاس لا يلين أصم لا يسمع فنسأل الله أن يلين قلوبنا يحن إلى ذكر الأغاني ولا يحن إلى ذكر رب العالمين وما ذاك إلا لموت هذا القلب حتى إن الشيطان ليجلب بخيله ورجله وهكذا قال الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك بصوتك صوته الغناء صوته كل سماع محرم وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا حتى إنك ترى إنساناً وهو يسمع خطبة الجمعة وهو واقف في صلاته يأتيه الشيطان فيذكره بالأغنية التي كان يستمع إليها صباح اليوم أو بالصوت الرقيق اللين صوت المرأة اللعوب التي كانت تخضع بالقول لتفتن هذا الإنسان أو بصوت المرأة التي استمع إليها في الهاتف وهي تكذب عليه وتقول له كلاما كاذبا لتفتن قلبه إذا به يستحضر كل هذا في صلاته أو في خطبة الجمعة التي يسمعها يحضر كل هذا كل هذا إلى قلبه يسمع فتجده وأنت تتل عليه الآيات وأنت تصرخ في وجهه أيها الشاب أيها الإنسان أيها المخمور أيها السكران أفقد وإذا هو في واد آخر لا يزال يسمع ويتلذذ بما يسمع مع أنه ليس في أذنه سماعة أذن يسمع من خلالها ولكنها تلك الأذن الداخلية التي وسوس إليه الشيطان فيها كما يوسوس لكل عاص كما وسوس للأبوين من قبل فتدخل الشياطين جنود إبليس الكبير تدخل من هذه العين ومن هذه الأذن ومن هذا اللسان ومن هذه اليد التي تبطش وتكتب الحرام وتضرب في الحرام وتسفك الدم الحرام ومن هذه الرجل التي لا تخطو إلى المساجد وإنما تخطو إلى المقاهي وإلى مجالس السوء حتى إذا سميت في بعض الأحيان بمجالس الذكر التي يجتمع فيها المساكين من الواقعين في البدع والمحرمات يجلسون مجالس يسمونها ذكرا لله وهي مجالس مبتدعة بعيدة عن طريق الله اختلاط بين الرجال والنساء وموسيقى محرمة وكلام فارغ شركي هو مدح في رسول الله وفي آل البيت ويضيع القلب ويموت القلب ولا معصوم إلا من عصمه الله عز وجل هذه أنواع القلوب وأقسامها قلب سليم وآخر مريض وثالث ميت وموت القلوب أشد ألف مرة من موت الأبدان بل إن موت البدن قد يسبب النجاة والسعادة في الآخرة بخلاف موت القلب فقد يموت بدن الإنسان فيكتب هذا الإنسان عند الله شهيدا إذا وحد الله وإذا كان قلبه مؤمنا بربه تبارك وتعالى ربما مات مجاهدا في سبيل الله فسعد سعادة الأبد وأما القلب فإن موته سبيل إلى هلاك هذا العبد في الآخرة فما يصنع الله عز وجل بعبد قد أماتت الشهوات قلبه وحرقت الشهوات قلبه فليس له جزاء إلا أن يحرق بنار الآخرة نسأل الله العفو والعافية وأما آثار الذنوب والمعاصي على القلب فهي كثيرة جدا وكل واحدة منها تحتاج إلى شرح طويل ولكن نسوق بعضها باختصار شديد لنحذر أنفسنا وليحذر بعضنا بعضا من أثر نظرة ينظرها العبد أو شهوة يقع فيها العبد أو فلس من الحرام يأكله العبد فإن لكل هذا أثره العظيم العميق على القلب من آثار الذنوب والمعاصي على القلب أنها تحدث ظلمة في هذا القلب تجعله قلباً مظلماً ليس فيه ضياء ولا نور يتخبط هذا القلب يميناً وشمالاً لا يدري أين الطريق ولا يدري كيف السبيل ولا يدري أين الهدى ولا يدري كيف الوصول قد صار قلباً مظلماً أعمى متخبطاً يهتدي إلى كل طريق إلا إلى طريق الله ويقصد كل سبيل إلا سبيل مرضات الله عز وجل وقد يجد الإنسان هذا في قلبه أحيانا ونسأل الله أن يعافينا وإياكم حتى إن بعض الناس يقول أنا لا أدري أين الصواب وأين الخطأ أين الصواب وأين الخطأ عنده عالم أو داعية يذكره من الله ويخوفه من الله ويتلو عليه كلام الله وكلام رسول الله وعنده آخر يمنيه ويخدعه ويفتنه ويضلله ويكذب عليه وتراه مع هذا يقول أنا لا أدري أين الصواب من الخطأ ذاك لأنه قد أظلم قلبه بظلمة المعصية وللمعصية ظلمة وسواد فكأن هذا القلب أعمى أخرج في الليل البهير يمشي وحده في الظلام الحالك وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق هذه الحسنة وإن للسيئة وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق هذه آثار الذنوب والمعاصي ولذا لما سئل أحد السلف ما بال الذين يقيمون الليل مضيئة وجههم منورة فقال أولئك قوم خلوا بالله عز وجل في ظلمة الليل فألبسهم الله نورا من نوره وفي المقابل قلوب مظلمة حالكة السواد قلب حالك السواد حتى ينطبع هذا السواد على وجه العبد وهذا ما جربناه وجربه إخواننا إذا رأى وجه إنسان معروف بالظلم أو معروف بأنه عميل للظالمين أو ينافق أهل الباطل تجد والعياذ بالله على وجهه غبرة وسوادا وجهه ترهقه قترة والعياذ بالله تعالى وما ذاك إلا للظلام الذي تملك في هذا القلب فأصبح لا يرى نور رب العالمين ولا يبصر ما يقربه إلى أكرم الأكرمين تبارك وتعالى ومن آثار الذنوب والمعاصي على القلب أيها الإخوة ذل هذا القلب فتجده قلبا ذليلا منكسرا وصاحبه ذليلا منكسرا مهما كان معتزا بماله ومهما كان معتزا بجاهه ومهما كان معتزا بمنصبه فإن الذل لا يفارقه أبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله وجعل الذل والصغار على من خالف أمري الزل ذليل إنسان من قوة ذليل ما لوش قيمة كما قال الحسن رحمه الله إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين فإن ذل المعصية لا يفارقهم اسمع أبى الله إلا أن يذل من عصاه أبى الله إلا أن يذل من عصاه لا يغني عنه جاه ولا منصب ولا البغال ولا البراذين ولا المراكب الحسنة ولا الدواب الفارهة ولا الأموال الكثيرة ولا المركز الاجتماعي المرموق المزور المزيف لا يغني عنه هذا كله وتبقى يبقى ذل المعصية يكسر أنفة فيراه أضعف الناس ذليلا حقيرا مهينا ومن يهن الله فما له من مكرم ومن آثار الذنوب والمعاصي على القلب أنها تذهب تعظيم الرب عز وجل من هذا القلب وتذهب وقار الله من القلب فتجده جريئا على معصية الله جريئا على الخوض في مخالفة شرع الله لأنه قد سقط تعظيم الله من قلبه فلو كان معظما لله لما وقع في ذنوبه ومعصيته وأصر عليها ولو كان معظما لله لعظمت عنده أوامره ونواهيه ولكن لما هان في قلبه ربه عز وجل هانت عليه الذنوب والمعاصي فلما أهان قدر رب العالمين في قلبه ولما لم يوقر ربه عز وجل أسقط الله عز وجل منها هيبته من قلوب الناس فلا يراه أحد إلا ازدراه واحتقره واستقل به وكما تدين تدان ولذا قال نوح عليه السلام لقومه بعدما ذكر لهم بعض النعم وبعدها عدد عليهم نعما أخرى من نعمه عز وجل قال ما لكم لا ترجون لله وقار ما له أين ذهبت هيبة الله من قلبك؟ معقول أصبحت تهاب البشر أكثر من أن تهاب الله؟ معقول أصبح بعض الناس في قلبك أعظم من الله؟ إن لله وإنا إليه راجعون ومن آثار الذنوب والمعاصي على القلب. أنها تطبع على هذا القلب فتحجبه عن ربه في الدنيا والآخرة ويا له من بلاء عظيم حين يحجب العبد عن سيده ومولاه وعن الذي ليس له غنم طرفة عين عنه ولا عن رحمته وفضله يا له من بلاء حين يحجب هذا القلب عن ربه في الدنيا ثم يحجب القلب وصاحبه عن الله في الآخرة وكل هذا لأن الذنوب قد طبعت على القلب بطابع وقفلت عليه بقفل فأصبح لا يرى إلا الهوى والضلال والباطل والعياذ بالله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو تاب فإذا هو نزع وتاب واستغفر سقل قلبه سقل قلبه إذا تاب وأسرع التوبة إلى الله فإن هذه الظلمة والسواد ينجلي عن القلب ولكن إذا استمر وأحدث الذنب على الذنب طبع على قلبه فذاك هو الران الذي قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وبعدها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لما اجتمع هذا الرأي على القلوب ذنب إلى ذنب إلى ذنب إلى ذنب حتى اسود قلبه فحجب عن ربه ويوم القيامة يكون أشد عذاب يعذب به يعذب به المعذبون أشد من عذاب النار وأشد من كل شيء أن يحجبوا عن رؤية قيوم السماوات والأرض فنسأل الله أن لا يحرمنا وأن لا يحجبنا عنه ولا عن محبته ولا عن قربه في الدنيا وأن لا يحجبنا عن رؤية وجهه الكريم في الآخرة وآثار أخرى كثيرة للذنوب والمعاصي ليحذر الإنسان على نفسه وهذا المعرض عن ربه يخشى عليه أن يستمر في هذا الإعراض فيكون من الهالكين فعليه أن يراجع دينه وأن ينظر مرة أخرى إلى قلبه هل له قلب أم قد مات قلبه وإذا بقي له قلب فما الذي أمرضه وأسقمه فعليه أن يترك الذنوب والمعاصي التي تفتك بهذا القلب حتى لا يموت كل شيء في الإنسان بدنه وقلبه نعوذ بالله من موت القلوب ونعوذ بالله من سهام الذنوب فإنا سهام الذنوب تميت القلوب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ومصطفاه سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين من آثار الذنوب والمعاصي على قلب العبد الصغار الذي يصيب النفس والذلة التي تحدثه هذه المعاصي التي تحدثها هذه المعاصي في قلب العبد كما قال الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها, دساها حقرها صغرها أذلها أهانها يدسي نفسه بالمعصية لأنه يدس نفسه في المعصية في خفية بعيدا عن رؤية الناس ويغفل عن رؤية رب الناس رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها ومن آثار الذنوب والمعاصي على القلب أنها تقذف في القلب خوفا ورعبا لا تستطيع قوات الأمن في الدنيا كلها أن تؤمنه خوف ورعب شديد يخاف أن يراه أحد يخاف أن يسمع صوته أحد يخاف أن يدخل عليه أحد وهو مقيم على معصيته يخاف إذا أقبل على أي أمر من أموره أن يفسد عليه أمره لأنه لم يؤمن قلبه بطاعة رب وإنما خوف هذا القلب وعرضه لكل المخاوف حين خاف من كل شيء إلا الله فإذا حركت الريح الباب قال إن هذا هو الطلب القادم إليه ليأخذه وإذا سمع وقع أقدام أحدث الخوف في قلبه العطب فتصوروا إنسانا يخاف من البشر ولا يخاف من الله عز وجل قد أغلق عليه بابه يمارس ألوان المعاصي وألوان المخالفات فإذا طرق أحد بابه فجأة ارتعب قلبه وتراه مرعوبا مرتعسا وأنت تشعر فيه بهذا وربما إذا كلمته تستشعر هذا الخوف في صوته في نبضاته في أنفاسه يخاف من رؤيتك له أيها العبد ولا يخاف من رؤية الله عز وجل له من خاف من الله خوف الله منه كل شيء ومن خاف من غير الله خوفه الله من كل شيء خوفه الله من كل شيء ومن آثار الذنوب والمعاصي انعدام الحياء في هذا القلب والحياء للقلب حياة للقلب والحياء مأخوذ من الحياة وإنما سمي المطر والغيث الذي يسقي النبات الحياة بالالف المقصورة لأن فيه حياة لهذا القلب لا يحيا لهذا النبات لا يحيا النبات بدونه وكذلك القلب لا حياة له بغير حياء فإذا فقد العبد حياءه من الله تجرأ على مخالفته وعصيانه وأصبح لا يستحي أن يراه الناس على المعصية بل ربما يباهي ويفاخر بالمعصية فقد مات قلبه لا حياء فيه فلا حيات فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله وقال عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير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 فاصنع ما شئت فإن لك جزاء عند الله عز وجل يجازيك بكل ما تصنع كما قال الله عز وجل في آية أخرى اعملوا ما شئتم, اعملوا ما شئتم وله معنى آخر وهو إذا لم تستح فاصنع ما شئت إذا لم يكن هذا الأمر الذي تريد أن تصنعه فيه معصية لله أو مخالفة لأمره أو نهيك فلا تستحي أن تفعله ولكن المعنى الأول هو الأظهر وهو الأقوى وهو المؤثر هنا وهو المراد إذا لم تستحي أيها العبد الغارق في المعصية الذي قد مات الحياء في قلبه فاصنع ما فإن لك موعدا توقف فيه أمام ربك وساعتها تعلم ما كنت تصنع هل هو لصالحك أم هو بلاء عليك والعياذ بالله من آثار الذنوب والمعاصي على قلب العبد أيها الإخوة الكرام وهو آثر عظيم جليل أيضاً أنها تنكس هذا القلب حتى يرى الحق باطلا والباطل حقا يستوي عنده الحق والباطل بل الحق عنده أصبح باطلا والباطل عنده أصبح حقا وما هذا إلا لأنه صار قلبا منكوسا مطموسا ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فتنة تتلوها فتنة تتبعها فتنة حتى يأتي عليه الوقت الذي يكره فيه أن يسمع كلمة عن أهل العلم أو أهل الدعوة أو الإسلاميين أو أصحاب المنهج السلفي أو هؤلاء أو هؤلاء لأن الفتن قد أثرت على قلبه حتى إن بعضهم الآن يقال له نريد أن نطبق الشريعة فيقول أنا لا أريد الشريعة أهم شيء عندي لقمة الخبز وأنبوبة الغاز أهم حتى من الشريعة أصبح الحق عنده باطلا والباطل حقا والعياذ بالله تعالى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 وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا مقلوب والعياذ بالله على وجهه تصور كوبا أو كوزا ممتلئا بالماء ثم كببته على وجهه فتفرغ من كل شيء أو فرغ من كل شيء هكذا هو هذا القلب يفرغ من كل طاعة ومن كل نور يصله بالله عز وجل كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث وحشة في قلب العبد وحشة بينه وبين الله ووحشة بينه وبين الناس ووحشة حتى بينه وبين نفسه فقلبه مستوحش يستشعر بالغربة بينه وبين الله والعياذ بالله سد منيع وحاجب منيع لا يستطيع أن يرفع يديه بالدعاء لربه لأنه لا مكان لربه في قلبه وقعت الوحشة بينه وبين الله فإنه لا أنس للعبد إلا بالله لا أنسى للعبد إلا بالله ولا نعيم للعبد إلا بطاعة الله ولا سعادة له إلا في مرضات الله والشقاء كل الشقاء في البعد عن الله وعن طريق الله عز وجل ولهذا لما استشعر المؤمنون الأنسى بربهم تبارك وتعالى الوحش والأنس لا تفسر بكلام يا إخواني وإنما يعيشها الإنسان ويتلذذ بها شيء قد لا تستطيع التعبير عنه بكلامك ولكنك تستشعره في قلبك بينك وبين ربك أنس سعادة تشعر بالسعادة حين تناجي ربك تشعر بأنه أمامك تبارك وتعالى وأنه يستمع إليك ويجيبك حين تناجيه عز وجل ولذا لما استشعر المؤمنون هذا المعنى قال قائلهم ماذا يصنع أعدائي بي إن جنتي وبستاني في صدري أنا رحت فهي معي لا تفارقني إنها جنة الأنس بالله عز وجل هذا الذي جعل قائل هؤلاء المؤمنين يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسعادة لجالدونا عليه بالسيوف وما هو إلا نعيم القرب من الله وسعادة مناجات الله تبارك وتعالى وحتى قال قائلهم لو أن أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب يا الله وما هو إلا في جنة الأنس بربه تبارك وتعالى جعل هذا الإيمان وهذا الأنس بالله جعل قائلهم يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة إنها جنة الإيمان بالله عز وجل ولكن من حرم قلبه من هذا الإيمان وحرم قلبه من هذا الأنس فهو مستوحش من كل شيء ومن كل أحد نعوذ بالله من الوحشة في القلوب أخيرا أيها الإخوة الكرام فإننا مقبلون على شهر عظيم مبارك نحتاج إلى أن نهيئ له قلوبنا ونعد له نفوسنا حتى نستطيع أن ندخل عليه حتى إذا سمعنا الآيات أثرت فينا الآيات إذا وقفنا نصلي الركعات أثرت فينا الركعات إذا سبحنا أو كبرنا أو هللنا أثرت في قلوبنا التهليلات والتكبيرات وتحرك معها القلب وانفعل وكان قلبا حيا حيا فنحتاج من الآن إلى أن نطهر قلوبنا من ذنوبنا حتى نستطيع سماع كلام ربنا وتؤثر في دائما كلمة عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الذنوب والمعاصي وأقول أيضا إياكم أن تضيعوا هذه الفرصة الأخيرة التي بقيت لنا لا تضيعوا هذه الفرصة حتى لا تكونوا سبباً في حرمان الدعاة من دعوتهم ولا في حرمان العلماء من إيصال علمهم إلى الناس ولا في ظلم الظالمين من جديد ولا في ضياع المظلومين من جديد تحت سيف الغلاء والوباء والشقاء في أيدي ثلة أو طخمة مجرمة لا تريد إلا خراب هذه البلاد لا تضيع هذه الفرصة فنحن مسؤولون أمام الله عز وجل يوم القيامة ماذا قلنا وماذا فعلنا ولمن شهدنا ومن ولي أمرا من أمور المسلمين فوَلَا عَلَيْهِمْ رَجُلٌ وَهُوَ يَعْلَمُ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَكَيْفَ إِذَا تَرَكَ مَنْ يُرْجَى مِنْهُ الصَّلَاحَ وَأَخْتَارَ الْنَّاسِ لَيْسَ الْفَاسِدُ بَلِ الْأَفْسَدُ وَالْعِيَاضُ بِاللَّهِ فَاحْذَرُوا أَنْ يَخْلُونَ أَحَدٌ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 ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخل. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم نج قلوبنا من الزيغ والانتكاس. اللهم ارحم قلوبنا وشفها من العمى. اللهم أملأ قلوبنا نورا من نورك. اللهم نجنا من ظلمة المعاصي. اللهم نجنا من ظلمة المعاصي. اللهم ارضع عنا وتولى أمرنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم اكتب النجاح لإخواننا الطلاب يا رب العالمين اللهم اكتب لهم النجاح والتوفيق واجعلهم ذخرا لهذه الأمة ينصرون دينها ويرفعون راية دينها ويرحمون هذه الأمة مما أصابها يا رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر عليه بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وأعتذر الإخوان الذين لم أستطع أن آتيهم في درس الجمعة ولا في درس السبت ودرسنا في الاستعداد لرمضان اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بعد صلاة العشاء وفقني الله وإياكم إلى كل خير ولا تنسوا مسجدكم من بذلكم وجودكم جاد الله عليكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وأقل الصلاة